الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك, أولئك شر مكالا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه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 وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الوس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا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 ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا أن صَبَرُنَا عَلَيْهَا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا الله, الله